Bismillahi rrahmani rrahim. Was-samaa'ilati lburud. Wal-yawmil maw'ud. Wa shahidun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 نَبَطَ شَرَّ رَبِّكَ لَشَدِيدَ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ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 伊 la onS